Bismillahi on lahman pari, joka الطَّارِقُ lahman. Adoraka matari on naja musapiba. الظلبي والطرائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناسر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمح للكافرين أمهلهم رويدا